صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى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 فسنيسره للعسر وما يغني عنه ما له إذا تردى إن علينا للهداة وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلفظ لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتوالى وس يجنبه الأتقى الذي يؤتى ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاض وجه ربه الأعلى ولسوف يضاض